We'll زي ما أنتي انغرتي أو ما غرتي بهدوئك وبجنوني عجباني يا حبيبتي بحبك زي ما أنتي انغرتي او مغرتي غرتي بهدوئك وبجنوني عجباني يا حبيبتي وحياة حبك عليا حبك فرمش عني يمكن ببعد شوية لكن برجعلك انت وبحبك زي ما انا دايما في انتظارك بحلوتك وبمرارتك في انتظارك بعشق نورك ونارك وفي مهما غبت بعشق نورك ونارك مهما غبت في بعشق نورك ونارك بالي مهما غبت بعشق سبيني مهما غبت وحياتي وفيك عليا حبك في رموش عيني يمكن بابعد شويه لكن برجع لك فيك الحقيقة عشيق هدي وقريقة بعشق فيك الحقيقة عشيق هدي وقريقة ونجيتي للحقيقة انت اللي في بالي ونجيتي انت ونجيتي اللي في فيك ونجيتي اللي ونجيتي اللي في بالي انت وحياتي وفيك عليا حبك بصر مش عينيا يمكن ببعد شويه لكن برجع لك وبحبك زي ما انت انت الحقيقه انت اللي في بالي انت وحياتي وفيك عليا حبك بصر مش عينيا يمكن ببعد شويه لكن برجع لك we hebben een hip